يميني ماسكة عمي ووصاني عليك وقال تراها قطعة مني أمانة تحفظ الميثاق أبيك تمن الكلمة وبي منك وعود رجال قبلت Absher, buss till lgen och ågarna. Känker du? Både talar och miljö. يا نبض القلب بدنا رحلة الأشواق. تعال نغمض العين ونسرح فيها ونسنين ونضحك عز على كلان دلع وعتاب بين الاثنين تعال نعيش هضحكا ونذكر أروع اللحظات ونذكر أروع اللحظات وندعي يا عسى اللي جاي يكون جمل من اللي فات بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاد ينبض القلب بدينا رحلة الأشواق.